قرآن یک سفره کشترگیش از ازم تا ابد که از همه قشت های بشر استفاده می کنند و می استفاده کنند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 يعني لسه بادئ شايفه ان هو ما Oh shit عبد التاريخ اللي على من تلدي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ولا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> a yeah. سِلا وَحْدَه وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَأْلَأَ الشمس إذا والقمر إذا تلاجع، والنجم إذا والليل دا ذكر بالقرآن من يخاف والشمس وضخل وَالشَّمْسِ وَمَخَيْكَ وَالْقَمَرِ إِذَا فذكر, فذكر بالقرآن من يخاف والشمس وضحر والقمر إذا تلغى والنذار إذا جلغى والشنس والقمر اذا تليها والنهار اذا جل سماء وما بنادها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغوها إذ انبعث أشقها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسكيا فَكَذَّبُوا فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبٌ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّا وَلَا يَخْرُ me وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان اخرجت الأرض أثقا Bismillah في الأرض رَ لَ نَ وَ قَ لَ لْ قالها وقال الإنسان قالها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أعوحى ان وَإِنَّ الْفَلَاحَ مَنْ زَكَّاهَا وَإِنَّ قتل الله وسقيا One فكذبوه فعقرها فذم دم عليه ربهم بذم بيم فسوها ولا يخاف